اختلاف في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها ما تصلي في الرياح فتصلي في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون بيل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُبًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ بِمَا وَرَاءِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُنْعَى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا امْتَتَغَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدَى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 ثم إلى ربكم ترجعون وَنَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوبَةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرُ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 ام حسب الذين نجت رحم السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام احياهم ومماتهم ساءا يحكمون وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون